انتم اظللتم عبادي هاؤلاء ام هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك كما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء ولكن ما تعتن ولكن ما تعتن مؤابا حتى نسوز ذكر وكان قوما نبورا 124. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون وَلا ولا نصرا 125. ومن يظلم منكم وَمَا عذابا كبيرا 126. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا 124. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عطوا كبيرا 125. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا 126. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل, من عمل وَصْخَابُ الجََّة يَوْومئِذٍ خَيتَقََّّ وَحْسَنُ مقِيلَ وَيَوومَةَ شَقَقُ السم بِالومَان وَنزلَ الْملكَةُ تَزل أَمُكُ يَوْومَئِذٍ الحَقّ لل الرحمن وَوكان يَوْمًا على الكافِرينَ عص وَيومَ يَعَظُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ خُذُوهُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ اتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ يَتَّخِذُونَ هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا بِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْنَا الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ 119. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تخسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك, أولئك شروا مكانا وأضلوا سبيلا 111. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا 112. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا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 أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هو أن هذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آليتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب أن أضل سبيلا أرأيت من تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأمعان بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس علي ذليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا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 ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا قطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عبد فرات وهذا ملح أجاجا وجعل بينهما برزخا وحجرا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 124. واتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا 125. الذي خلق السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وَإذاَا قِيلَ لَهُ صُْدوا لِرَّحمَِقال وَنَ الرَّحْممنن وَنَسُْدُ لِمَا فأمونَ وَزَادهُ مُفُور تبارََكَ الذي جَعَلَ فِي السم بُنجَ وَجَعَلَ فيِيهَا سِاج وَقَمًا مِننير وَهُو الذي جعل الليلى وَه رَخِل فَلّم الأرَادَاء يَذكرَ أأَرادَ شفُور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 والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هدلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بنا صبر ويلقون فيها تحية وسلاما 119. وقالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما 110. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف لزاما